امام الحرامين اعتبر الخروج خروج هذا الشخص من هذه الارض المغتوبة جهة المعصية وهي الاسم بحصول الضرر بشغل ملك الغير واعتبر ايضا جهة طاعة وهي امتثال الامر بقطع المسافة للخروج فعنده جهتان جهة المعصية وجهة طاعة. أما جمهور العلماء فقد ألغوا جهة المعصية التي هي الإضرار لدفعه ضرر المكفي وإذا تقابل ضرران ارتكب أخفهما قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى وارتكب الأخف من ضرين وخير اللبث هذين كمن على الجريح في الجرحى سقط وبعث المكت عليه من ضبر وارتكب الأخص من ضرين أي عندما يكون المكلف مخيرا بين ارتكاب ضررين لمحاله فإنه لا بد أن يرتكب الأخص لا بد أن يرتكب الأخف ولا يجوز له العدول عن الأخص إلى الأكبر فإذا عدل عن الأخف إلى الأكبر كان آثما وعاصيا ففي مثل هذه الأحوال تكون طاعة الله عز وجل بارتكاب الأخف أما إذا استوى الضرران ولم يكن لأحدهما أثر أشد من الآخر ففي هذه الحالة يكون المكلف مخيرا بين فعل الضررين بين فعل هذا أو هذا فلا حرج عليه ومثال ذلك كمن على الجريح في الجرحى فقط من سقط من العالم على مجموعه من الجرحى فهو سيقتل واحدا منهم لا محالة ففي هذه الحالة كونه يستقر ينكث على هذا الشخص أو إذا كان بإمكانه أن ينتقل إلى غيره هو مخير في ذلك ولا يلزم بالمكسي وأما إلزامه بالمكث على من فقط عليه ابتداء فقد ضعفه من ضبط ضعفه أهل الإتقان من أهل العلم لذلك قال الناظم وضعف المكث عليه من ضبط لكن هذا عندما يكون هؤلاء الجرحى متكافئين في الصفات والأحوال أما لو كان بين الجرحى مثلا عالم وكان البقية جهلا فينبغي له إذا كان قادرا أن يعذل عن العالم من الجهلاء لأن ضرر قتل العالم أقل أشد من ضرر قتل الجهلاء والعوام من الناس وهكذا القياس أما غير الكف كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم إليه لو كان بين الجرح مسلم وكافر فينبغي عليه إذا كان قادرا أن ينتقل إلى الكافر لأن قتل الكافر أهون من قتل المسلم قال بعد ذلك والأخذ بالاول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر في هذه الأبيات الله رحمه الله تعالى يشير إلى قائدة معروفة وهي الأخذ بأوائل الأشياء أو بأواخبها بمعنى أنه إذا علق الحكم على معنى كلي له محامل كثيرة وجزئيات متباينة في الكثرة والقلة والمشقة والخفة هل يقتصر بذلك الحكم أو هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب؟ لتحقق المسمى بجملته فيه أو يسلك فيه طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي أعلى المراتب، فهذا موضع خلاف فالناظم يقول إن الأخذ بالأوائل مرجح في مقتضى الأوامر معنى أن الاقتصار على أول المامور به هو المطلوب وأن ما زاد على ذلك اما ساقط وإما مستحب ولهذا قال وما سواه ساقط أو مستحب ولكن محل الخلاف في الأوان في الأمر الكل في الحكم على, في الحكم على شيء كل إذا أمرت بشيء كل والكل يعرفه المناطق هو ما لا يمنع تعقله من تصور الشركة فيه وبعبارة أخرى هو اللفظ العام واللفظ الكلي يصدق بواحد أو بإحدى جزئياته فالجزئي يستلزم الكلية فإذا تحقق واحد من افراده واحد من جزئياته فتحقق الكل أما الكل فلا يتحقق بالجزء لأن الجزء كما يقول المناطق لا يستلزم الكل لكن الجزئيه يستلزم الكليه مثال الكل الطمئنينه ومثال الكل الدلك في الطهارة على قول من يشترط الدلك وهو امرار اليد على المغسول على المغسول ومثاله أيضا إطالة السجود والركوع إلى غير ذلك ف ومثال الكل صيام رمضان فالاختصار على يوم من رمضان لا يستلزم أو لا يصدق به فيام رمضان وكذلك الاختصار على صلاة من صلوات الخمس لا يكفي عن الصلوات كلها فهذا هو مثال الكل فمحل الخلاف في معنى كلي له جزئيات وأما الكل الذي ليس أما الكل الذي له أجزاء فلا أو لم يختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى يقول إن المرجح هو الاقتصار على الأوائل وأما ما زاد على ذلك من الجزئيات فلا يطلب إلا من باب الاستحباب كإطالة الطمأنينة وإما أن يكون من باب السقوط يكون ساقط ولا يعتبر إذا كانت مئنانه والدلك الجلب فأزيادة في الدلك ساقطة لا تعتبر بل أزيادة في الدلك تكلف والتكلف منهي عنه شرعا فهمنا يا شباب قال بعد ذلك وربما اجتماع أشياء حظا مما أتى الأمر بها على البدل أو افترضت وقد يسلم وفيه قل إباحة تأنّو تأنّو أي تظهر وذاك في الحكم على الكلي أي هذا عند الحكم المحل خلاف الحكم على شيء كلي إذا أمرت بشيء كلي مع حصول كثرة الجزئي أي له أجزاء جزئيات كثيرة فيسبق ببعضها كما يسبق بكلها وربما اجتماع أشياء حظل مما أثى الأمر بها على البدل او استرفت وقد يسمى وفيه قل اباحه فعلم بمعنى أن الحكم قد يتعلق بأمرين فأثر على سبيل البدل أو الترتيب اما أن يكون على سبيل البدل فقولك مثلا زوج فلان من فلان أو فلان فلا يجوز أن تزوج فلان إما من فلان وفلان معا عنه تزوج من هذا أو هذا فقط على سبيل البدل ومثال الترتيب خصال الكفاره في رمضان فإنها واجبة على الترتيب فمن افطر عمدا في رمضان لغير عذر لزمه الكفارة وعند ذلك هو مكلف بخصال الكثارة في الثلاثة على الترتيب ولا يجد له الانتقال من خصلة إلى أخرى إلا إذا عجز عن الخصلة الأولى وأما مثال الترتيب الذي لا يجب فعند بعض العلماء فهو خصال الكثارة اليمين فهي لا تجب عند بعض العلماء أو لا يشترط فيها الترتيب يستجب لكن لا يشترط فيها الترتيب فالمكلف مخير بين أن يأتي بهذه الخصلة أو بهذه الخصلة أو بتلك الخصلة أو التركب وقد يسنوا وقد يسنوا أي أحيانا يكون الجمع بين الأشياء المأمورة مسنونا أي مستحبا مثال ما كما يقول الشارح ستر المحرم عورته بهذين الثوبين مثلا لكن يندب له الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما رداء والآخر ازارا هو له أن يتفتر بهذا أو بهذا لكن الجمع بينهما مستحب بأن يجعل أحدهما رداء والآخر ازارا يتزر به ويستر به عورته. ويباح ذلك لغير المحرم غير المحرم ذلك له مباح فهذا مثال المباح قال بعد ذلك النظم رحمه الله تعالى الواجب الموسع الواجب الموسع أي الموسع من حيث وقته من حيث زمنه المحدد له شرعة والواجب الموسع كما عرفه الله إن وقته يسع منه أكثر أي أكثر منه بنعلى أن الواجب موسع هو الواجب الذي وقته يسعه ويسع غيره من جنسه مثل أوقات الصنوات الخمس فإنها تسع الصلاة المفروضة في ذلك الوقت وتسع غيرها من جنسها وعكس الموسع المضيق أي الذي لا يسأ وقته غيره من جنسه، كوقت رمضان فإنه لا يسأ غير رمضان والواجب الوسع على قسمين محدود وغير محدود فالمحدود مثاله أوقات الصلوات الخمس أوقات محدودة وغير المحدود مثاله وقت الحج على قول من يقول بأن الحد يجب على الصراح فوقته يبقى فوقته العمر كله وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الواجب الموسع وسبب الخلاف هو هل الوجوب ينافي التخير أم لا ينافي التخير؟ فالذين يرون أن الوجوب في التخير يقولون لا يقولون بذلك ويمنعون أن يكون هناك واجب وسع والذين يرون أن التخير لا في الوجوب لا يمنعون أن يكون هناك واجب وسع والخلاف والله أعلم خلاف في التسمية وإلا فهم كلهم متفقون على أن من صلى الظهر في أول وقتها أو في آخرها فقد درئت ذنته ولا اثم عليه والحق أن الواجب الواسع أنه واقع وجائز مطلقا والخطاب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين القدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين بداية والنهاية هذا الخطاب متعلق بهذا الزمن فصح الفعل أول الوقت لوجود المشترك ولم يحصل الاسم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره ومسى يأثم المكلف يأثم المكلف إذا فوت جلة الوقت لتعفيد المشترك الذي هو متعلق الوجود أما الوقت المضيق فهو الذي لا يسع وقته المحدد له شرعا أكثر منه من نوعه كثمن رمضان والأيام البيض ونحو ذلك. فجوز الأداء بالأقتراري أنتم فجوزي فجوزوا في النسخة الأصح فجوزوا أي العلماء جوزوا الأداء بالأقتراري في كل حصة من المختاري. فكل حصة من حصة الوقت المختار للصلوات الخمس مثلا يجوز فيها إقاع الصلاة وتكون الصلاة اداء لكن متى عند غير الاضطرار أما إذا كان الشخص مضطرا فإنه يلزمه إقاع الصلاة قبل وقت قبل حدوث الضرورة مثال ذلك من عرفت أن عادتها تأتيها بعد دخول الوقت بساعة فينبغي عليها أن تبادر إلى الصلاة قبل نهاية هذه الساعة ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت كغيرها لأن العادة ستداهمها وتمنعها من إقاع الصلاة في وقتها وخص على ذلك من أخبر بأنه سيؤدم في اليوم الفلاني أو من كان يأتيه الاغماء في وقت معين أو جنون وهكذا خف على ذلك الأمر قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم أي قائل من العلماء المالكية رحمهم الله تعالى يقول بأن المكلف عند دخول وقت الصلاة إما أن يأتي بالفعل ويباشره ويسارع إليه وإما أن يأثم على فعله في وقته المحدد له فيكون العجل بدلاً من المباشرة ولكن هذا الكلام اعترض عليه اعترض على كون العزم بدلا عن المباشرة بأن البدل يقوم مقام المبدل منه في كل أحواله فلو اقتصر على البدل لكفى عن المبدل ولكن العزم لا يكفي عن الصلاة فهم مجمعون على أن من عزم على الصلاة ولم يصلي فهو آثم قال بعد ذلك المغنم وهو ما مكلف أو هو ما مكلف يعينه وخلف ذي الخلاف فيه بينه أو هو ما مكلف يعينه فيه بينه بعض العلماء قال إن وقت الوجود هو الوقت الذي يعينه المكلف فمتى الوقت الذي عينته أنت واخترته هو وقت الوجوب فلا يكون هناك وقت أو واجب موسع وإنما متى ان تباشرت الفعل أو عينت الوقت فقد تعين عليك تحدد لك وقت الأداء وذلك الوقت هو الوقت الذي طلبت بأداء الصلاة فيه وخلف بالخلاف فيه بين اي خلت العلماء في هذه المسألة بين واضح فبعضهم قال إن وقت الوجود هو أول الوقت وتأخير الصلاة إلى آخرها إلى آخر الوقت أغسى وبعضهم قال إن, أول الوجود إن وقت الوجود هو آخر الوقت وتقديم الصلاة في أول الوقت سنه وتكون الصلاة التي توقع في أول الوقت سنه تنوب عن فرض وبعض العلماء قال إن وقت الوجود هو وقت الوقت الذي يتصل بالأداء، وقيل ما به الأداء يتصل، فالوقت الذي يتصل به الأداء هو الوقت الذي وقت الوجود، أو الوقت الذي يتعلق فيه الخطاب، الوقت الذي خطبت بفعل الصلاة فيه. قال بعد ذلك النظم رحمه الله تعالى والامر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على السواء معنى هذا البيت أن الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينه يوجب واحدا من هذه الأشياء لا بعينها لا بعينه وهو القدر القدر المشترك بينها في ظن أي معين منها قدر مشترك بين هذه الأمور التي أمرت بها في ضمن أي معين منها ف والأمر بالواحد من أشياء إما أن يكون على الترتيب كخصال كثارة الظهار وخصال كثارة الافطار في نهار رمضان وإما أن يكون على التخير كخصال كثارة اليمين على قول بعض العلماء وهذا القدر المشترك بين الخصال المخير بينها متعلق به خمسة أحكام الحكم الأول الوجوب والحكم الثاني الثواب والحكم الثالث العقاب والحكم الرابع براءة الذمة والحكم الخامس النية أما الوجوب فلا يثاب المكلف ثواب الواجب اذا فعل الا على هذا القدر المشترك فاذا فعلت فلا تثاب ثواب الواجب الا على فعل, إلا على فعل هذا القدر المشترك ولا تعاقب عقاب تارك الواجب اذا تركت الجميع الا على ترك هذا القدر المشترك ولا تبرأ ذمتك إذا فعلت إلا بالقدر المشترك ولا تنوي أداء الواجب إلا بالقدر المشترك فهي خمسة أحكام وجوب ثواب وإقاب براءة وبراءة جنة وكذلك إذا كان الأمر المخير فيه على سبيل النذب يكون المطلوب واحدا لا بعينه ما دام الواجب إذا كان الأمر على سبيل اللزوم إذا كنت مخيرا بين واحد من خصاله وكذلك الأمر الذي ليس على سبيل اللزوم أنت مخير بين واحد من خصاله وهذا بالقياس على الواجب قال بعد ذلك ذو الكفاية ذو الكفاية أي المطلوب على وجه الكفاية طلبا جازما أم لا فذو الكفاية إما أن يكون فرضا وإما أن يكون مندوبا وذو الكفاية هو الذي عرفه الدلاظ لقوله ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل ما طلب الشارع تحصيله طلبا جازما او غير جازم لكن دون اعتبار ذات الفاعل وانما الاعتبار فيه الى اي شيء الاعتبار فيه للمفعول فاذا حصل المطلوب فقد ارتفع الاسم وبارئت دمام الناس وسلم من العقاب واما إذا لم يحصل المطلوب فكلهم آكلون بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال اهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى ذو الكفايه أي المطلوب فعله على وجه الكفاية سواء أكان ذلك الطلب طلبا جازما أم طلبا غير جازم وعرفه الناظم بقوله ما طلب الشارع أن يحصلا أي ما طلب الشارع تحصيله بغض النظر عن فاعله وإنما المعتبر فيه المفعول فمتى حصل الشيء المطلوب كفى ذلك وأغنى ذلك وبرئت بذلك ذمة الآخرين وخرج بقوله دون اعتبار ذات من قد فعل ذو العين أي الذي طلب فعله على وجه التعين فإن الشارع قصد حصوله من كل عين أي من كل واحد من المكلفين بعينه وسواء أكان دينيا كصلاه الجنائز أي فرض الكفاية أم دنيويا كتعليم الحرف كما سيأتي أمثلته إن شاء الله تعالى في بابه قال بعد ذلك الناظم وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذي الكفاية أو في فرض الكفاية وفرض العين أيهما أحسن فأكثر العلماء على أن فرض العين أحسن وأفضل لأن الاستقراء دل على أن الشارع اعتنى به أكثر من اعتنائه بفرض الكفاية وذهب إمام الحرمين وأبوه أبو محمد الجويني والأستاذ أبو إسحاق الاسرائيلي وبعض العلماء إلى أن فرض الكفاية أفضل وقد حكى الناظم قولهم بصيغة التمريض زعم وزعم صيغة تضعيف هؤلاء قالوا فرض الكفاية أحسن لأن فرض الكفاية يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج من عهدته جميع المكلفين فجميع المكلفين يصانون عن الإثن المترتب على تركهم له بهذا الفعل فهذا هو تعليلهم لتفضيلهم فرض الكفاية على فرض العين ولكن أكثر العلماء على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية فإن الاستقراء قد دل على اعتناء الشارع بالصلوات الخمس والجمعة مثلا أكثر من اعتنائه بصلاة الجنازة قال بعد ذلك الناظم مزه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعلا مذه أي نيزه أي ميز فرض العين عن فرض الكفاية أو ميز فرض الكفاية عن فرض العين بأن مصلحته تحصل بالمرة الأولى المصلحة المقصودة من فرض الكفاية تحصل بالمرة الأولى وتمتنع في المرة الثانية أي يمسنع حصولها في المرة الثانية ففرض الكفاية يتميز عن فرض العين بمنع تكرر مصلحته إذا فعل إنقاذ الغريق مثلا من البحر إذا أنقذه الشخص الأول فإن ذلك يكفي في تحقيق المصلحة فدخول شخص آخر إلى البحر لإنقاذ هذا الغريق لا يحصل ولا يفيد شيئا وهكذا أما فرض العين فإن مصلحته تتكرر بتكرر فعله بتكرر فعله فهذا هو ضابط التمييز بين فرض الكفاية وفرض العين وهو أن فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرر فعله قطعا كإنقاذ الغريق أو ظلا والشرع إنما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا أو ظلا ومثال ما يمتنع تكرار مصلحته ظلا صلاه الجنازة فإن المطلوبة والمصلحة المقصودة من صلاة الجنازة هي حصول المغفرة للميت، وذلك حاصل بأول مرة، وتكرير صلاة الجنازة لا يحصل القطع بها، فحصول أو يغلب على الظن أن مصلحة صلاة الجنازة تحصل من المرة الأولى. قال بعد ذلك وهو على الجميع عند الأكثر لإثنهم بالطرق والتعذر فرض الكفاية أو من دوب الكفاية يتعلق بجميع المكلفين الأمر به عند جمهور العلماء وجمهور العلماء يقولون إن الأمر بهذا الفرض أو بهذا الندب الذي هو على الكفاية يتعلق بجميع المكلفين قالوا لأن تركهم لهذا الفرض يجعلهم جميعا يأسمون لإثمهم بالترك فتركهم لهذا الفرض أو لهذا المندوب جميعا يجعلهم يأسمون فهذه هي العلة الأولى والسبب الثاني أو العلة الثانيه هي تعذر خطاب المجهول وهذا هو الذي أشار له الناظم بقوله لإثمهم بالترك والتعذر أي يتعذر خطاب المجهول ولذلك فإننا نقول بأن الخطاب بفرض الكفاية هو خطاب للجميع ولكن فعل البعض لهذا الفرض يسقط عن الآخرين المطالبة بهذا الشيء وهذا هو الذي اشار له الناظم بقوله وفعل من به يقوم مسقط فإذا فعله البعض سقط عن الآخرين ولكن بعض العلماء خالفوا في ذلك فذهب بعضهم إلى أن فرض الكفاية يتعلق بالبعض يرتبط بالبعض فقط دون الكل وهذا البعض اختلف فيه العلماء هؤلاء المخالفون للجمهور فبعضهم قال هذا البعض معين عند الله رب العالمين وبعضهم قال هو مبهم في عند المخلوقين لكنه معين عند الله عز وجل وبعضهم قال بأن هذا البعض هو فاعله دون غيره ففاعله هو الذي يتعلق به خطاب الأمر بهذا الشيء فهو متعلق بالبعض دون الجميع على مذهب هؤلاء وذلك البعض معين عند الله تعالى مبهم عندنا يسقط الطلب بفعله أو بفعل غيره يسقط الدين كما يسقط الدين عنه باداء غيره أو كما يسقط الدين عنه بأداء غيره معينا او مبهما او فاعلا فهو مبهم اي البعض مبهم اذ لا دليل على تعينه فمن قام به سقط الطلب بفعله وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله أو فاعلا ما كان بالجزئي لبه علم فهو بالكل كعيد منحثم هنا يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى أن ما كان مطلوبا على سبيل النب بالنظر إلى جزئياته أي احابه فهو واجب بالنظر إلى كليه أي إلى مطلقه فيكون مندوبا على الكفاية وواجبا عليها أي الأمة كالاذان في المساجد وصلاه العيدين لما لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة فهي وإن كانت من حيث احادها مندوبة لكنها من حيث الجملة واجبة لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة فلو تركها أهل بلد قوتلوا عليها للإمام ان يقاتل قوما تركوا الأذان وللإمام ان يقاتل قوما تركوا صلاة العيد وللإمام ان يقاتل قوما تركوا الجماعات مطلقا حيث لا يصلون صلاة جماعة فهذا لأن هذه الشعائر وهذه السنن هي واجبة بالجملة وإن كانت مندوبة باعتبار الجزئي كما قال النظم رحمه الله تعالى قلاصة معنى هذا البيت أن الأذان في ذاته مثلا مندوب إليه شرعا ولكن إذا قام البعض به سقط الأمر عن الجميع أعني كما يقول الشارح في كل بلد وإن لم يقم به البعض اثم الجميع لأن متعلقه بالجميع إلى بالبعض إلا أنه يسقط الطلب بفعل البعض بعد ذلك يقول الناظم وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف المنجلي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الشروع في فرض الكفاية هل يعينه على صاحبه ام لا يعينه فمن شرع في فرض الكفاية هل يصبح فرض عين في حقه بحيث لا يجوز له تركه او ابطاله ولو ابطله او تركه اثمه وحده دون غيره أم أنه لا يتعين بشروعه فيه وكثير من العلماء ذهبوا إلى أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه وخالف آخرون فقالوا لا يتعين بالشروع فيه ولهذا قال الإمام ابن السبكي في كتابه المعروف في أصول الفقه جمع الجوامع ويتعين بالشروع أي فرض الكفايه على الاصح قال بعد ذلك فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي بلي اي علم ينبني على هذه المسألة مسائل فقهيه اختلاف العلماء في, الشروع في فرض الكتاية في هل يعينه على صاحبه ينبني عليه مسائل فقهية من هذه المسائل التي أشار إليها الناظم هي تحمل الشهادة تحمل الشهادة هل يجوذ أخذ الأجرة عليه أم لا يجوز فتحمل الشهادة حتى لا تضيع الحقوق وحتى يؤذيها هذا الشاهد في وقت الحاجة إليها على وجهها فلا تضيع حقوق العباد فرض كفاية لكن إذا تحمل الشخص هذه الشهادة أو إذا شرع في هذا الفرض هل يتعين عليه أم لا يتعين فإذا قلنا إنه يتعين عليه معنى ذلك أنه لا يجوز له أخذ في عليه لأن أخذ الأجرة على فروض الأعيان لا تجوز وإذا قلنا بأن الشروع في فرض الكفاية لا يعين على صاحبه معنى ذلك أنه يجوز له أخذ الأجرة على تحمل هذه الشهادة فهنا يا شباب فرع على ذاك الخلاف قد بولي وغالب الظلم في الإسقاط كفا وفي التوجه لدام من عرفة. يشير قول الناظم عرف أي الذي عرف علم الأصول وثقها وأيضا يلقى عرف والمقصود بمن عرف أي اشتهر ذكره بين الناس وهو الإمام الرازي والقرافي يعني أن الإمام الرازي والقرافي رحمهما الله تعالى قال يكفي في توجه الخطاب بالكفاية غلبة الظن أن الغير لم يفعله فحيث غلب على ظنك أن غيرك لم يفعل هذا الفرض فيتعلق بك الخطاب ويتوجه إليك الخطاب وأيضا يكفي في إسقاطه غلبت الظن فحيث غلب على ظنك أن هذا الفرض قد قام به بعض الناس أو بعض المكلفين فان ذلك يسقط عنك الطلب ويسقط عنك توجه الخطاب ولماذا الشرع يقيم الظن مقام العلم مع أن المطلوب هو العلم يقول لان لما تعذر حصول العلم في اكثر الصور وصار امرا صعبا على المكلفين تحقيق العلم في كل صوره او في كل حادثه أقام الشرع الظن أو غلبة الظن مقام العلم لغلبة صوابه أي غلبة الظن فغالبا يكون صائبا وايضا لندره خطئه او خطئه، فقل أن يخطئ من غلب على ظنه كذا أو كذا، ففي القليل النادر أن يكون ظنه الغالب خاطئا، لذلك أنيطت بهذا الظن الغالب التكاليف الشرعية. بعد ذلك شرع الناظم في تعداد بعض الفروض التي هي على الكفاية، وذكر منها. عشرين وزاد بعض العلماء على هذه العشرين وفي بعض هذه المسائل خلاف وإنما تذكر من باب التمثيل لا من باب الحصر قال الناظم فروضه القضاء كنهي أمري أي من فروض الكفاية في القضاء فمن ألزمه الإمام أو من عينه الإمام فالقضاء من فروض الكفاية وإذا قام به البعض سقط عن الآخرين وايضا كنهي الأمر أي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من فروض الكفاية وايضا رد السلام فإنه من فروض الكفاية وارتداء السلام ثلث كما سيأتي إلى الإشارة إلى المسنون عن الكفاية وجهاد الكفر أي جهاد الكافرين وقتالهم قتال دعوة من فروض الكفاية فتوى تنصيب أو اشتغال بعض الناس بالعلم والتعلم والفتية لفتية الناس فيما يحدث لهم فيما يحتاجون إليه من فروض الكفاية وحفظ ما سوى المثاني أي حفظ ما سوى سورة الفاتحة من فروض الكفاية أما حفظ سورة الفاتحة فهو من فروض الاعياد لأنه مطلوب من كل مسلم أن يصلي الصلاة ومعلوم أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب على قول أكثر العلماء زيارة الحرام ذي الأركان أي زيارة بيت الله الحرام ذي الأركان أي الذي له أركان فبيت الله عز وجل زيارته فرض كفاية فلا يجوز أن يخلو عام من الأعوام بدون أن يزوره زائر أو بدون أن يحج إليه حاد. فلو حدث ذلك لو مرت سنة بدون حد لأثم جميع المسلمين لأن ذلك من فروض الكفاية إمامة منه أي الإمامة الكبرى فكون المسلمين رصبون خليفة لهم فهذا من فروض الكفاية وإذا قام بذلك البعض سقط عن الآخرين ودفع الضرر ودفع الضرري دفع الضرر عن المسلمين من فروض الكفاية ايضا والاحتراف أي الاشتغال بالحرف التي تنفع المسلمين ويحتاجون إليها من فروض الكفاية مع سد الثغور أي مع سد ثغور المسلمين وحماية حدودهم والمرابطة عند حدودهم ورب الأعداء الذين قد يعتدون عليهم من فروض الكفاية حضانة أي حضانه من يلقط أو من يوجد من الصغار والأطفال منبوذا بحيث لا يعرف له والد حضانته من فروض الكفاية وأيضا التقاطه من فروض الكفاية فالصبي الصغير إذا وجد منبوذا في مكان ما فوجب على المسلمين أن ياخذوه ويكفلوه يكفلوه فإذا قام بذلك البعض سقط الاسم عن الآخرين توسقه ايضا التوثق والمقصود بالتوثق كتابه الوثائق بين الناس التي تحفظ حقوقهم وتحفظ اموالهم والشهاده الشهادة على شيء معين من فروض الكفاية فحيث قام بها البعض فقط الاسم عن الاخرين وحيث طلب شخص لشهاده ولم يكن غيره ممن هو أهل لها تعينت عليه هذه الشهادة أما إذا وجد غيره فيصبح الأمر فرض كفاية وأيضا من ذلك تجهيز ميت أي تجهيز من يموت من المسلمين من فروض الكفاية فمن مات فإذا مات للمسلمين ميت وجب عليهم أن يجهزوه يعني يغسلوه ويكفلوه وأيضا بأن يدفنوه فإذا تركوه أتموا كلهم وكذا العيادة عيادة المرضى وإيناسهم على ما أصابهم من فروض الكفاية فحيث قام بذلك البعض سقط عن الآخرين وكعيادتهم تمريضهم وايضا من ذلك الضيافة فإن ضيافة القادم من فروض الكفاية فحيث قدم على بلد من بلاد المسلمين ضيف. فلزمهم اكرامه وضيافته وعدم تركه مهملا بدون مأوى أو بدون طعام أو شرار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله فقال يوم وليلة والضيافه ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقه والحديث رواه أيضا مسلم وأيضا من فروض الكفاية كما أشار إلى ذلك الناظم حضور من في النزع أي حضور من حضرته الوفاه ومن غرق أو بدأ في سكرات الموت فإن حضور من كان هذا حاله من فروض الكفاية وذلك ليثبتوه ويلقنوه الشهاده وليكون بجنبه اناسا له وأيضا تثبيتا له على الحق ومن ذلك حفظ سائر علوم الشرع لأن العلم إما أن يكون فرض عين وهو معرفتك بحالك التي أنت عليها أي علمك بما يجب عليك وما يحرم وما يباح إلى غير ذلك واما فرض كفاية وهو ما عد ذلك ففرض الكفاية الذي هو ما عد ذلك ينبغي على بعض المسلمين أن يقوموا به فعلوم الشريعة عموما لابد, لكل لابد أن يقوم بتعلمها وحصبها بعض المسلمين فعلوم الشريعة عموما لابد, لكل لابد أن يقوم بتعلمها وحفظها بعض المسلمين ولا يجوز أن يهملها جميع المسلمين بحيث تدرس معالم الإسلام وعالم الشرع ويدخل في ذلك علم اللحو واللغة والبيان لأن الوسيلة إلى الواجب واجبة كما قلنا وما لا يسم الواجب إلا به فهو واجب قال بعد ذلك وغيره المسنون كالامامه أي غير فر الكفاية المسنون على الكفاية من ذلك الامامه اي امامه الصلاه وبعض العلماء يعتبرها من فروض الكفايه وايضا البدء بالسلام من سنن الكفايه والاقامه اقامه الصلاه من سنن الكفايه قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه التنقيح الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت أي تشميت العاطس وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية وعلى الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة الإيدين والطواف في غير النسخ والصدقات هذه سنن أو مندوبات أعيان بعد ذلك قال النظم رحمه الله تعالى النهي ويقولون النهي النفسي على مذهب المتكلمين ومذهب الذين لا يرون أن الله عز وجل كلام لفظي والحق والصواب أن الله عز وجل كلامه كلام لفظي. وأن الله يتكلم بصوت وحرف وكلامه يسمعه جميع خلقه يوم القيامة وسيحاضر الله عز وجل كل واحد مننا يوم القيامة في محاضرة بدون ترجمات قال في تعريفي النهي هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع معنى هذا الكلام أن النهي هو اقتضاء الكف عن فعل لا بنحو كف وما يشابه كف كذر ودع فإن هذه وإن كان مدولها كف لكن صيغتها صيغة أمر فهي داخلة من هذه الناحية في الأوامر فالنهي إذن هو اللفظ المقتضي أو الدال على قلب كف عن فعل بغير دع وذر وكف ونحو ذلك قال بعد ذلك وهو للدوام والفورمة عدم تقييد بضد ثبت أي اللفظ لفظ الله أو النواهي إذا ورد فالأصل فيه انه للدوام فإذا نهين عن شيء فذلك النهي على الدوام الأصل فيه ولا يقال إنه ليس للدوام إلا بدليل يدل على عدم الدوام وايضا النهي إذا ورد فالأصل فيه أنه على الفور ولا يجوز أن يقال بأنه ليس على الفور إلا إذا دل دليل يدل على أن المعاذ به ليس الفور وهذا معنى قول الناظم متى عدم تقييد بضد ثبتة أما إذا ثبت التقييد بضد ذلك فالأمر على ما ورد التقييد به من تأخير أو تراخ أو تقييد بمره أو مرات معدودة ومعنى هذا البيت أنه لا يكفي الكف عن المنهي عنه بالمرة الواحدة بل دائماً وذلك مراد المؤلف بقوله وهو للدوام، وكذلك يحمل على الفور إلا إذا قيد بالتراخي، كما لو قال لك سافر بعد غد أو لا تسافر بعد غد، لا تسافر بعد غد مفهوم ذلك أنك لك أن تسافر اليوم، لكن بعد الغد لا تسافر. وهذا الذي ذكره الناظم. هو قول أكثر العلماء وهو المذهب المشهور قال بعد ذلك واللفظ للتحريم شرعا أي لفظ له يفيد التحريم يفيد التحريم وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء أيضا أن الأصل في النواهي أنها للتحريم ولا يقال إنها لا تفيد التحريم إلا بدليل يصرفها عن هذه الدلالة وافترق وقال وشرعا أي أنه يفيد التحريم شرعا بدلالة الشرع وبعض العلماء يقول بدلالة اللغة وبعض العلماء يقول بدلالة العقل وافترق للكره والشركه والقدر الفرق أي الفرق المخالفه لمذهب الجمهور و. مذهب الأكثر اختلفت وخالفت الجمهور في كونه يفيد التحريم فبعضهم قال يفيد الكراهة لأنها أذنى مراتب لا تفعل فهو يدل عليها والتحريم شيء زائد على الكراهة وبعضهم يقول انه لفظ مشترك أي والشركة لفظ مشترك بين التحريم والكراهة فيحمل على أحدهما بحسب القرائن والأدلة الأخرى وبعض العلماء يقول إن لا تفعل هي قدر مشترك قدر مشترك بين التحريم والكراهه فهو يدل على مطلق طلب الله أو طلب الترك فمدلوله طلب الترك وهذا الطلب هل يكون جازماً؟ أو غير جاز يحتاج أيضا إلى النظر إلى أدلة أخرى وإلى السياق وقرائن الأحوال ولابد أن نعرف هنا أو من المفيد أن نعرف هنا أن صيغة النهي ترد أحيانا لغير النهي فأحيانا ترد للتحريم كما ذكرنا كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال اهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى واللف للتحريم شرعا ومفترق للكره والشركه والقدر الفرق بيننا معنى هذا البيت وان اللف عند جماهير العلماء هو للتحريم حقيقة شرعا، وقيل لغة، وقيل عقلا. ثم أشار الناظم إلى أقوال المخالفين في هذه المسألة بقوله: وافترق الفرق للكره أي القول بالترهة أو بالشركه أي بقوله بالقول بأنه لفظ مشترك. أو بأنه لفظ موضوع للقدر المشترك بين التحرين والكراهة وهو طلب الترك جازما أم لا وبعد ذلك ذكرنا بأن صيغة النهي ترد لأمور ألاها التحرير كقوله تعالى ولا تقرأ الزنا ثانيها الكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكل بشمالك على قول بعض العلماء وثالثها الدعاء كقولك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في دعائك فهذا من صيغ الدعاء ورابعها التقليل والاحتقار كقوله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم احتقارا لما اوتوا هؤلاء من المتاع متاع الدنيا وخامسها الإياس كقوله تعالى للكافرين يوم القيامة لا تعتذروا أو كقوله تعالى عن المنافقين آمرا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين الذين استهزؤوا برسول الله وبصحابته لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهذا للإياس وسادسها قد ترد صيغه التهناه ايضا للخبر كقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون فهذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء عند بعض العلماء وسابعها التهديد كقولك لمن لم يمتثل امرك لا تمتثل امري تهدده وتتوعده قال شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى النهي يقتضي التحريم إلا لدليل صارف عنه. وقال الحافظ ابن حجر ونقل القاضي أبو بكر ابو بكر ابن طيب عن مالك والشافعي أن الأمر عندهما على الايجاب والنهي على التحريم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وقال ابن بطال هذا قول الجمهور وقال كثير من الشافعية وغيرهم الأمر على النب والنهي على الكراهه حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي وهذا الخلاف فيما بينهم خلاف, في خلاف لفظي وإلا في الفروع فهم غالبا متفقون على كثير منها قال بعد ذلك وهو عن فرد وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجدا وليتكلم الناظم رحمه الله تعالى على متعلق النهي على الشيء الذي يتعلق به النهي فتاره هذا المتعلق يكون متحدا كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهذا المتعلق متحد لا تقرب الزنا وثارثا يتعدد متعلق النهي ويكون تعدده على أقسام أولاها أن يكون نهيا عن الجمع أي عن الهيئة الاجتماعية كنهي الله تعالى عن الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فهذا نهي من الله رب العالمين عن الجمع, عن عن الجمع بين هذه الهيئة أو بهذه الهيئة بين الأختين وثانيها عكس هذا وهو أن يكون النهي عن التفريق كنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن يلبس إحدى النعلين دون الأخرى فقال صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا والثالث أن يكون النهي عن الجميع أي عن كل فرد من أفراد الأفراد التي وردت في السياق كنهي الله تعالى عن السرقة والزنا وكنهيه سبحانه وتعالى رسوله أن يطيع الكافرين في قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا <تصفيق> قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد فهنا يتكلم الناظم على أن النهي المطلق تحريما كان أو تنزيها في العبادات والمعاملات يستلزم الفساد وهذا هو معنى قوله وجاء في الصحيح للفساد لكن متى إذا لم يجي الدليل مبينا أن هذا الشيء المنهي عنه ليس بفاسد بل تترتب عليه آثاره وتترتب عليه نتائجه أما إذا لم يجد دليل عن مبينا أن هذا الشيء المنهي عنه تترتب عليه آثاره فهو شيء فاسد والشيء الفاسد وجوده وعدمه سواء لا فرق ومعنى الفساد في العبادات أنه يجب بقاء الذمه مشغولة بتلك العبادة فتبقى ذمه الإنسان مشغولة بتلك العبادة حتى يؤذيها ومعناه في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها فعقود البيع مثلا لا تترتب عليها آثارها من الملكية وآثار عقود النكاح لا تتراسب عليها آثارها إذا كانت فاسدة من حلية الاستمثائي إلى غير ذلك والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في ماخذ دلاله دلالة النهي عن الفساد فبعض العلماء يقول ماخذ هذه الدلالة من الشرع إذ لا يمكننا أن نفهم مثل هذا الأمر إلا من الشرع وبعضهم يقول من اللغة وبعضهم يقول من العقل لكن بد أن نعرف هنا أيها الشباب أن النهي يدل على الفساد متى إذا كان النهي عن ذات الشيء لأمر داخل في الذات أو لازم لها في مثل هذه الأحوال يكون النهي دالا على الفساد أما إذا كان لأمر منفصل كما سبق أن سرحناه من قبل فإله لا يدل على الفساد على القول الصحيح ومثال ذلك الصلاة بالحرير والذهب أو في المكان المغصوب إلى غير ذلك مما بيناه مفهوم يا أيها الشباب لماذا النهي يدل على الفساد النهي يدل على الفساد لأنه أو كما قال الناظم رحمه الله تعالى اولا يدل على الفساد لعدم النفع لعدم المصلحة في هذا شيء منهي عنه أو لزيد الخلل أو لكون مصلحته مغموعة في مفسدته فمفسدته أعظم من مصلحته فخلله زائد على نفعه وعلى فائدته فهذا هو معنى قوله لعدم النفع وزيد الخلالي أي أن النهي إنما اقتضى الفساد لعدم النفع أي وجود المصلحة في المنهي عنه أو لزيادة الخلالي أي المفسده فيه على المصلحة والامام القرافي رحمه الله تعالى يبين في هذا الموضوع قضية مهمة. وهي أن الأسباب, الشرعية ان الاسباب الشرعية ليس من ليس من شرط افادتها للملك ان تكون مشروعة في نفسها يقول الاسباب الشرعية ليس من شرطها او ليس من شرط افادتها للملك ان تكون مشروعة في نفسها ويضرب لذلك مثال يقول السرقة مع, كونه مع كونها منهي عنها فإنها يترتب عليها آثارها وهو تغريم السارق وقطع يده وأيضا الزنا مع كونه محرما فإنه يترتب عليه آثاره من وجوب الحد أو الرجم وأيضا سقوط العدالة وأيضا الطلاق في الحيض مع كونه حراما منهيا عنه إلا أنه يترتب عليه آثاره آثاره أو آثاره وهو نفود الطلاق وكون ذلك الطلاق طلاقا واحدا من الثلاثة يقول بعد ذلك وملك ما بيع عليه ينجلي أو وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اختار هذا الكلام يتعلق بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو أن مذهب مالك أن النهي يدل على الفساد لكنه تثبت معه شبهة الملك مع كونه يدل على الفساد لكنه تثبت معه شبهة الملك متى؟ كما سبق أن فرحنا في باب الصحة والبطلان وأعاده الناظم في هذا الباب لاتصاله به وهو إذا تغير الشيء المبيع بتغير سوق أو بتغير بدن أي بتغير ذات الشيء النبيع أو اتصل به حق الغير من نحو هبه أو شراء أو هدية إلى غير ذلك أو عتق إلى غير ذلك مما سبق أن شرحناه فإذا تغيرت السوق أو تغيرت الذات أو تصل حق الغير بهذا الشيء المبيع ففي هذه الحالة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يكون هذا البيع يفيد شبهة الملك ويلزم المشتري بدفع قيمة ما اشترى ولا يلزم برد الشيء الذي اشتراه أما على مذهب الشافعية وغيرهم فهذا البيع باطل وإن بيع بعد ذلك ألف بيع وبث للصحه في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي حبر أو حبر وحبر أشهر أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بث ونشر في مجالس دروسه أن النهي يقتضي الصحة وعلل ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إن كان وجوده شرعا وان لم تنع النهي عنه قال أبو حنيفة فيما يذكر عنه النهي عن الشيء يدل على امكان وجوده شرعا ولو لم يكن ممكنا وجوده شرعا لم تنع النهي عنه هكذا يذكرون عن الإمام أبي حنيفة وهذا النقل نقل منازع فيه أي مختلف فيه بين العلماء فبعض العلماء يقول المنقول عن الحنفي أنه يقول يفيد الصحة إذا كان منهيا عنه لوصفه أما المنهي عنه لذاته فهو يفيد الفساد وكونه يفيد الصحة إذا كان منهيا عنه لوصفه يختلف عن كونه يفيد الفساد إذا كان منهيا عنه لذاته ولذلك قال الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع قال وقال أبو حنيفة لا يفيد مطلقا نعم المنهي عنه لعينه غير مشروع فهذا يؤكد نقل ابن السبكي يؤكد على أن أبو حنيفة يرى أن المنهي عنه لذاته فاسد وباطل والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع أي خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الصحة الشرعية وليس في الصحة العقلية ولا في الصحة العادية وذلك أن الصحة ثلاثة أقسام صحة العقلية والصحه العقلية معناها إن كانوا الشيء وقابوله للوجود والعدم في نظر العقل وصحة عادية كالمشي أماما ويمينا وشمالا وصحة شرعية وهو الإذن الشرعي في جواز الإقدام على الفعل أو هو كما قلنا موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين مفهوم ذلك قال فالخلاف إذن في الصحه الشرعيه أما الصحة العادية فلا فليست هي محل الكلام وهي لا لم يختلف فيها في هذا الأمر أو في هذا المجال. قال بعد ذلك الإذاء والقبول حين نفي لصحة وضدها قدروية. نفي الإذاء كون هذا الشيء لا يذئ ونفي قبوله كون هذا الشيء لا يقبل. هل يعني ذلك نفي الصحة او اثبات الصحة اختلف العلماء في ذلك بعض العلماء قال ان نفي الاجزاء يفيد الصحة وبعضهم قال ينفي الصحة فقولك مثلا لا تجزئ هذه الصلاة بعضهم يقول يفيد الفساد بناء على ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وذلك لم يحصل وبعضهم يقول يفيد الصحة بناء على أن الإجزاء إسقاط القضاء وبعضهم أيضا اختلف أيضا في نفي القبول إذا نفي القبول هل يعني ذلك نفي الصحة أو إثباتها بعضهم قال يدل على الصحة لظهور نفي القبول في عدم الثواب دون عدم الاعتداد أي كلمة ليس مقبول أو لا يقبل هذا الشيء يقول هذا لحظ ظاهر في عدم الثواب لا عدم الاعتداد وقيل إن ذلك يدل على الفساد بظهوره في عدم الاعتداد القائلون بنفي الأزل الإجزاء يدل على الفساد استدل بحديث لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب فهذا الحديث يدل على أن نفي الإجزاء يدل على نفي الصحة والقائلون بنافي القبول يدل على الفساد استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا وأما القائلون بأن نفي القبول يدل على الصحة فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين ليلة ومعلوم أن صلاته صحيحة لكنها غير مقبولة قالوا فعدم القبول أي عدم الثواب وصحة وصلاته صحيحة ولا يطالب بقضائها مرة أخرى وحديث أيضا إذا أبق العبد أي فر من سيده أو من مواليه لم تقبل له صلاة مع أنه مطالب بالصلاة ويصلي ولا يطالب بالقضاء فصلاته إذا صحيحة ولكنها لا ثواب عليها وهذا الخلاف والله أعلم خلاف لا ينبني عليه كبير ثمرة وإنما هو خلاف لفظي والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بهم حال أهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى العام والعام معناه في اللغة الشاملة والعموم هو الشمول وأما معنى العام في اصطلاح علماء الوصول فهو الذي عرفه الناظم بقوله ما استغرق الصالح دفعة بلاه حصر من اللفظ كعشر مثلا فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر وهذا التعريف الذي ذكره الناظم هو التعريف المشهور فقوله استغرق يخرج به الألفاظ غير المستغرقة التي لا تستغرق كأسماء الأعلام ونحوها، فهذه الالفاظ لا تستغرق، وإنما تدل على أفراد وأعيان. وقوله الصالح المراد بالصالح جميع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره جميع الأفراد باعتبار ماذا الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره؟ وخرج بقوله دفعة النكرة. فإن النكرة وإن كانت تستغرق جميع أفرادها، كقولك رجل ودابة، إلا أن هذا الاستغرق لا يكون دفعة، وإنما يكون على سبيل البدل. وإنما يكون على سبيل البدل. وخرج بقوله بلا حصر أثناء الإعداد كألف و ألفين ومليون إلى غير ذلك. فإن هذه الأسماء أسماء الأعداب، وإن كانت تستغرق دفعةً، لكنها تستغرق مع الحصر، ولذلك فإنها لا تسمى ألفاظاً عامة على هذا التعريف. قال بعد ذلك: مستغرق صالح دفعة بلا حصر من اللصديك عشر مثلاً، وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. أن تقول هذا اللفظ لفظ عام هذا أمر متفق عليه بين علماء الأصول بدون خلاف أما أن تقول هذا المعنى معنى عام فهذا أمر مختلف فيه فكثير من العلماء يرى بأن العموم من عوارض المباني فقط من عوارض الألفاظ دون المعاني وبعض العلماء يرى بأن العموم أيضا من عوارض المعاني فكما يقال لفظ عام يقال معنى عام وتوضيح هذا الكلام أن الأصوليين اختلفوا هل يطلق لفظ العام على المعنى حقيقة لتحقق معنى العموم فيه بمعنى شمول أمر واحد لأمور متعددة للاكتفاء في حقيقته بتحقق الشمول للمتعدد أو لا يطلق لفظ العام حقيقة إلا على اللفظ ولا يطلق على المعنى حقيقة هذا الخلاف بين العلماء والإمام الغزالي رحمه الله تعالى جزم بأن العموم من عوارض ومن صفات الألفاظ ولا يقال للمعاني بأنها معان عامة وهل لهذا الخلاف ثمرة فقهية أم ليس له ثمرة فقهية؟ الله أعلم بذلك. والظاهر أنه ليس له ثمرة وإنما هو خلاف لفظي. قال بعد ذلك هل نادر في ذل العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل هنا يتكلم الناظر رحمه الله تعالى على مسألة. وهي هل النادر يدخل في اللفظ العام ام لا يدخل في اللفظ العام طيب ما النادر يقول النادر هو ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقلة وقوعه فهذا هو النادر هذا الذي لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه هل يدخل في الألفاظ العامة فإذا وجدنا لفظا عاما ندخل هذه الألفاظ أو هذه النوادر في هذه الألفاظ العامة ونجري عليها أحكام العموم ونجري عليها ما للألفاظ الأخرى ما للأفراد الأخرى من الأحكام أم لا خلاف بين العلماء وايضا كما اختلفوا هل النادر يدخل في العام؟ اختلفوا هل النابر يدخل في المطلق ولذلك قال الناظم ومطلق خلاف ينقلوا أي خلاف منقول بين العلماء يندني على هذه المسألة مسائل فقهية وهي التي ذكرها الناظم بقوله فما أي فماء أي ثماء والمقصود بالماء هنا المني مني الرجل فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تناف القيل الماء الذي لغير لذة الذي لا يخرج بلذة وإنما يخرج لمرض أو يخرج وحده هكذا هل يلزم صاحبه الغسل أم لا يلزم إذا قلنا بأن النادر يدخل في الفاظ العموم معنى ذلك أن صاحبه يلزمه الغسل لأن رسول الله قال الماء أو إنما الماء من الماء الماء من الماء فمن الماء الثانية تشمل كل أنواع مياه الرجال سواء ما خرج منها بلذة أو بغير لذة وإذا قل بأن النادر لا يدخل فعلى ذلك إذا خرج من الإنسان ماء بغير لذة فلا يلزمه غسل وكذلك من المسائل التي تنبني على هذه القائدة الفيل هل تجوز المسابقة عليه أم لا تجوز المسابقة فالفيل من ذوات الخفاف وهو صاحب خف ورسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في الخف أو حافر أو نصل والفيل ما كان موجودا بعهد رسول الله في المدينة وما كان معروفا فهل يدخل في هذا اللفظ العام فتجوز المسابقة عليه أم أنه لا يدخل خلاف بين العلماء وأيضا مشبه وما يشبه ذلك كمثل من نذر عتق رقبة هل يجزئه عتق رقبة خنثى أم لا خلاف بين العلماء والذي يرجحه كثير من العلماء والمحققين أن النادر يدخل في الفاظ العموم الشرعيه فإذا ورد من الشارع الحكيم لفظ العام فانه ينبغي ادخال النادر تحته لان الشارع لا يتصور في حقه ان يكون جاهلا عن مثل تلك النوادر اما في الفاظ المكلفين فإن النوابر لا تدخل في ألفاظهم حتى تدل القرائن أو الأدلة على دخولها وكذلك في ألفاظ الشارح حتى تدل الأدلة أو القرائن على عدم دخولها ولذلك قال خاتمة المجتهدين والحفاظ الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى أصح القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر والفرد غير المقصود الذي سنتكلم عليه بعد قليل خلافا لمن زعم أن الفرد الناظر وغير المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى وما من القصد خلافه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف الشطر الأول كلام مشابه لكلام الأول كما اختلف العلماء هل النادر يدخل في اللفظ العام تختلف هل غير المقصود يدخل في اللفظ العام طيب ما الفرق بين النادر وغير المقصود يقول النادر لا يخطر ببال المتكلم غالبا ولكن غير المقصود قد يكون مما يخطر بباله ولو غالبا فالمقصود قد يكون يخطر بباله لكنه لا يقصده بقصده ولا بقلبه فهذا هو الفرق بين المقصود والنادر النادر لا يخطر بالبال لكن المقصود يخطر بالبال ولكنه لا يقصده ولذلك فمن حلف مثلا حلف أن لا يتكلم أو أن لا يأكل خبزا وهو يقصد خبز البر فقط فهل يدخل في لفظه خبز الشعير أو خبز الأرز مثلا وهكذا القياس فالعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا ونفس الكلام الذي قيل في الأول يقال هنا فأيضا السورة غير المقصودة تدخل في اللفظ العام حتى يدل الدليل على خروجها من هذا اللفظ العام ما لم تقم قرينة على عدم قصد دخولها فإن قامت قرينة على دخولها أو على عدم دخولها فإنه ينبغي العمل بهذه القرينة اتفاقا بين العلماء بعد ذلك يقول الناظم وقد يجيء بالمجاز متصف هذه إشارة من الناظم رحمه الله تعالى الى ان اللفظ العام قد يكون مجازا كما يكون حقيقه فقد يكون مجازا وذلك كان تقترن بالمجاز اداه عموم نحو جاءني الاسود الرماه جاءني الاسود الرماه إلا زيدا فهذا لفظ عام مجازي اقترن باللفظ المجازي أداة عموم وهي التعريء وال للعموم خلافا كما يقول هنا لبعض الحنفية القائل إن المجاز لا يكون عاما لما قال لأن المجاز خلاف الأصل والرد على ذلك بأنه ليس خاصا بمحل الضروره وقصره على محل الضرورة يحتاج إلى دليل قال بعد ذلك الناظم مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على مدلول العام فيقول إن مدلول العام كلية والكلية كما يعرفها المناطق وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم الحكم لكل فرد على حدة ولذلك فإن الكلية هي ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبقى واحد ويكون الحكم ثابتا للكل بطريق الالتزام فصيغ العموم كلها مدلولها كلية لكن متى في حالة الحكم ولذلك قال إن حكما عليه في التركيب من تكلم فهذا احتراز من الناظم رحمه الله تعالى عن العام قبل التركيب لأنه لا يكون محكوما به ولا محكوما عليه إذ لا يتصور كونه كلية حينئذ قبل التركيب لا يتصور كونه كلية فهنا يا شباب وقد يكون هذا اللفظ العام محكوما عليه فيشمل المفعول به نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين فهنا قد حكم عليه فاقتلوا المشركين فإذا عرفت هذا فاعلم أن مددول العام قبل التركيب كل الأفراد قبل التركيب يكون مددول العام ماذا؟ كل الأفراد وبعد التركيب يكون مدلوله كلية اثبات الحكم لكل الأفراد فانت قبل التركيب يكون مدلوله كل الأفراد وبعد التركيب يصير مدلوله كلية حيث وقع الحكم على جميع الأفراد بعد ذلك يقول النظم وهو على فرد يدل حثنا وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان اللفظ العام يدل على فرد من أفراده قطعا لأنه لا بد عند الاستثناء أو عند التخصيص أن يبقى فرد من أفراده وإلا صار اللفظ لا فائدة له ولا معنى والفرد المقصود به واحد ان كان ان لم يكن جمعا ولا تثنيه اما ان كان جمعا فثلاثه واما ان كان تثنيه فاثنان فلا يجوز ان يقل عن واحد فيما ليس جمعا ولا تثنيه ولا يجوز ان يقل عن اثنين فيما, ليس فيما هو تثنيه ولا يجوز ان يقل عن ثلاثه فيما هو جمع و كون العام يدل على فرد من أفراده حتما هذا أمر متفق عليه وأما كونه يستغرق جميع أفراده هذا هو الأمر المختلف فيه بين العلماء فهم متفقون على أنه يستغرق جميع أفراده لكنهم مختلفون في هذا الاستغراق هل هو بالقطع أو بالظن فأكثر العلماء على أن هذا الاستغراق بالظن وليس بالقطع فهو استغراق ظني ولذلك وذلك لكثرة التخصصات فما من عام إلا وخص وللاستعمال فما من عام إلا وقد استعمل أحيانا استعمالا وهو لفظ العام يراد به الخصوص فقالوا بالنظر إلى أحوال الألفاظ العامة نجدها تستغرق أفرادها بالظن لا بالقطع وبعض الحنفية قالوا إن العام يدل على ثبوت الحكم على جميع أو في جميع ما تناوله من الأفراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا قالوا حتى يقوم الدليل على خلافه وثمرة الخلاف تظهر فيما بعد تظهر في التخصيص فإذا قلنا يستغرق أفراده قطعا فنحتاج إلى حتى نخرج بعض أفراده إلى دليل قطعي وإذا قلنا يستغرق جميع أفراده ظنا فيكفي في التخفيف كما سيأتي في البيان أن يكون المبين أقل قوة من المبين ويكفي فيه الدليل الظني والحاصل القلاصة أن علماء الأصول اختلفوا في صياغ العموم بعد اتفاقهم على أنها مستغرقة لكن اختلفوا هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟ أو بعضها مستغرق قطعا والبعض مستغرق ظن إلى آخر خلاف العلماء في هذه المسألة رحمه الله تعالى وعلى هذا فإن القائل بأن دلالة العام على الاستغراف قطعية لا يجيز تخصيص الكتاب والسمة المتواترة بخبر الواحد ولا بالقياس بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان العام يكون عموم العام لجميع أفراده عموم العام واستغراقه لجميع أفراده يدل بالالتزام باللزوم على عموم الازمان والأحوال والأمكنة وهذا هو معنى قوله ويلزم العموم للزمان والحال للأفراد والمكان عموم الازمان والأحوال والأمكنة إذ لا غنى عنها للأفراد لأن الأفراد غنى لهم عن هذه الأحوال أو الأزمان او الامكنه فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جمئة جلدة يدل على جلد كل زاني على أي حال كان شريفا أو وضيعا طويلا أو قصيرا غنيا أو فقيرا وفي أي زمان كان وفي أي مكان كان إلا ما خرجه المخصص إلا ما خرجه الدليل المخصص قال بعد ذلك إطلاقه في تلك للقرافي الإمام القرافي أورد هنا مسألة أخرى وقال بأن العام العام لجميع أفراده يدل بالالتزام على الإطلاق في الأزمان والأحوال والامكنه وليس على العموم فعنده اللفظ العام, اللفظ العام عند الإمام القرافي رحمه الله تعالى يدل بالالتزام على شمول الأزمان والأحوال والأمكنة من باب الإطلاق والفرق بين الأمرين بين القولين أننا إذا قلنا بأنه يلزم منه عموم الزمان والأحوال والمكان بأن ذلك لا يحصل بفرض من أفراده وانما يحصل لا يحصل إلا بفصول جميع افراده